ارحمنا برحمتك يا الله وارزقنا بجنتك يا الله ارحمنا برحمتك يا نبقى نتاك يا الله وان مرنت في يوم ما مشيتش في سكتك انت العالم بضعفي اوين بقدرتك وانمره انست في يوم ممشتش في سكتك أنت العالم بضعف اويني بقدرتك اهدينا بحكمتك يا الله وداوينا بكل كلمتك يا الله اهدينا بحكمتك يا الله وداوينا بكلمتك يا هيا عيش عمر ابن آدم محتاج لك كل يوم ولا يوم راح يوفيك بصلاة أو حتى صوم هيا عمر ابن آدم محتاج لك كل يوم ولا يوم راح يوفيك بصلاة أو حتى صوم. أدر أدر على كل شيء أدر أدر أدر أدر, أدر على كل شيء أدر, أدر أدر أدر على كل شيء.